قال ابن كثير فقالون وحفظ لام راء و الافلام راء بالفتح وورش بين اللفظين والباقون بالاماله الكوفيون و ابن كثير لزاهر مبين بالالف والباقون لسحر بغير الالف قنبل ضياء وبضياء هنا وفي الأنبياء وفي القصص بهمزة بعد الضاد والباقون بياء مفتوحة بعدها ابن كثير وأبو عمرو وحفص يفصل الآيات بالياء والباقون بالنون ابن عامر لقضى إليهم بفتح القاف وكسر الضاد وفتح الياء ورفع اللام قنبل ولا أدراكم به بغير ألف بعد اللام وكذلك روى النقاش عن أبي ربيعة عن البزي وبذلك أخران أبو القاسم الفارسي عنه والباقون بالالف. ابن كثير وقالون وحفص وهشام والنقاش عن الأخفش أدراك وأدراكم حيث وقع بالفتح وورش بين اللفظين والباقون بالإمالة حمزة والكتائي عما عم تشركون هنا وفي الموضعين في أول النحر وفي الروم في الأربعة والباقون بالياء ابن عامر ينشركم في البر والبحر بالنون والشين من النشر والباقون بالسين وليأي من التسيير حبص متاع الهياة الدنيا بالنصب والباقون بالرفع ابن كثير والكسائي قطعا من الليل بإسكان الطاء والباقون بفتحها حمزة والكذائي هناك تتلو بالتاء والباقون بالباء ابن كثير وورج وابن عامر أما لا يهدي بفتح الياء والهاء وتشديد الدال وقالون وأبو عمرو كذلك إلا أنهما يغفين حركة الهاء والنص عن قالون بالإسكان وقال اليزيدي عن أبي عمر كان يشم الهاء شيئا من الفتح وأوبكر يكثر الياء والهاء وحفص بفتح الياء وكثر الهاء وحفزة والكثائي بفتح الياء واسكان الهاء وتخفيف الدال نافع وابن عامر كلمات ربك هنا وفي آخر السورة وفي غافر في الثلاثة على الجمع والباقون على التوحيد حمزة والكثائي ولكن الناس بكثر النون مخففة ورفع السين والباقون فتح النور مشجزة ونصب السين ويوم أحشرهم كأن لم قد ذكر نافع به لانا وألانا وإنا بفتح الله من غير همز والباقون بإسكان اللامي يهمز بعدها وكلهم سهل همزة الوصل التي بعد همزة الاستفهام في ذلك وشبهه نحو قوله تعالى قل آذكريني وقل آه الله أذن لكم وآ الله خير ولم يحققها أحد منهم ولا فصل بينهما وبين التي قبلها بألف لضعفها ولأن البدأ في قول أكثر القراء والنحوير يلزمها ابن عامر خير مما تجمعون بالتائه والباقون باليال الكسائي وما يعزب عن ربك هنا وفي سبأ بكسر الزائي والباقون بضمها حمزة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر برفع فيهما والباقون بفتحهما بكل سحال قد ذكر أبو عمر به أسحر بالمد على الاستفهام والباقون بغير مد على الخبر وروى عبيد الله ابن أبي مسلم عن أبيه وهبيرة عن حفص لأنه وقف على قوله أن تبوى تبوى بالياء بدلا من الهمزة وقال لنا ابن خواستي عن ابي طاهر عن الاشناني انه وقف في وبذلك و بذلك آخذ اخذ ليضلوا قد ابن ذكوان ولا تتبعاني بتخفيف النون والباقون بتشديدها ولا خلاف في تشديد التاء حمزة والكتائي امنت إنه بكسر الهمزه والباقون بفتحها أبو بكر ونجعل الزيجة من نون والباقون بالياء عصن للمؤمنين ننجي المؤمنين مخففا والباقون مشددا وكلهم يقف على هذا وشبهه مما رسم في المصاحب غير ياء على حال رسمه إلا ما جاءت فيه روايه عنهم فانه يرجع إليها ياءتها خمس لي أن أبدله وإني أخاف فتحاهم الحرميان وأبو عبد ونفسيا التبع و وربيا إنه لحق فتحهما نافعًا أبو عمرو وإن أجري فيه فتحا نافعًا أبو عمرو وأبو عمرو وحرص وكذلك هيتوقع سورة هود قد ذكرت ألف لامرة لا وإلا ساحر قرأ ابن كثير أبو عمرو والكسائي أني لكم نذير بفتح الهفزة والباقون بكسرها. أبو عمر بادئ الرأي بهفزة مفتوحة بعد الدال والباقون بأي مفتوحة حفص وحمزة والكثائي فعميت عليكم أن ألزمكموها بضم العين وتشديد الميم والباقون بفتح العين وتخفيف الميم حفص من كل زوجين هنا وفي المؤمين بتنوين اللهم والباقون بغير تنوينها حفص وحفزته الكتائي مجريها بفتح الميم والباقون بضمها وقد تقدم الاختلاف في الراء في باب الإمالة عاصم بني يركب بفتح الياء والباقون بكثرها اركم معنا وغيظة ووقيلة ومن إله غيره قد ذكر قبله الكسائي إنه عمل بكسر الميم وفتح اللام غير صالح بنصب الرائي والباقون بفتح الميم ورفع اللام مع التنوين ورفع الراء نافع ابن عامر فلا تسألني بفتح اللام وكسر النون وتشديدها وابن كثير كذلك إلا أنه يفتح النون والباقون بإسكان اللام وكسر النون وتخفيفها نافع والكسائي ومن خذية يومئذ وفي المعارج من عذاب يومئذ بفتح الميم والباقون بكسرها حصنوا حمزة ألا إن ثمود هنا وفي الفرقان والعنكبوت بفتح الدال من غير التنوين ورقفا بغير آلف والباقون بالتنوين ورقفوا بالآلف أي منه الكسائي ألا بعدا ثمود بخفض الدال مع التنوين والباقون بفتح الدال من غير التنوين حمزة والكسائي قال سلم هنا وفي الذارية بكسر السين وإسكان اللام والباقون بفتح السين واللام وألف بعدها ابن عامر وحف وحمزة وحفص يعقوب قالت بنصب الباء والباقون برفعها نافع وابن عامر والكسائي سيئة بهم وسيئة بإشمام السين الضم هنا وفي العنكبوت والملك والباقون بإخلاص كسرة السين الحرميان فسري وأنسري بوصل ألي في حيث وقع والباقون بقطعها ابن كثير وأبو عمرو إلا امرأتك بالرفع والباقون بالنصب أصلاتك وعلى مكاناتكم قد ذكراء حفص وحمزة والكسائي الذين سعدوه بضم السين والباقون بفتحها. الحرميان وأبو بكر وإن كلا بإذكان النون والباقون بتشديدها عاصم وابن عامر وحمزة لما ليوفينهم وفي يسين لما جميع لدينا وفي الطارق لما عليها بتشديد الميم في الثلاثة نافع وحفص وإليه يرجع بضم الياء وفتح الجيم والباقون فتح الياء وكسر الجيم نافع وابن عامر وحفص عما تعملون هنا وفي آخر النبل بالتاء والباقون بالياء ياءتها ثماني عسرة ياء فإني أخاف وإني أخاف وإني أعظك وإني أعوذ بك وإني أخاف وشقاقي أن فتحت ستة الحرميان وأبو عمرو عني إنه ونصحي إن أردت وإني إذا لمنا وفي ضيفي اليس ولكني أراكم وإني أراكم فتحها نافع والبزي وأبو عمرو إن أجري إلا وإن أجري إلا فتحهما نافع وابن عامر وأبو عمرو عمر وحفظ وفطرني أفلا فتحها نافع والبزي وإني اشهد الله فتحها نافع وما توفيقي إلا فتحها نافع وابن عمر وأبو و ورهضي أعز فتحها الحرميان وأبو عمر وأبن ذكوان وفيها من المحذوفات ثلاث فلا تسالني أثبتها في الوصل ورس وأبو عمرو ولا تخذوني أثبتها في الوصل أبو عمر ويوم يأتي أثبتها في الحالين من كثير وأثبتها في الوصل نافع الأبو عمر والكسهائي هنا ينتهي مجلس هذا نلقاكم الخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وأهله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته